مهمة الرسول الأولى أن يتلو القرآن قال الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلموا هذه وظيفة الرسول أن يتلو القرآن سيدنا مصعب بن عمير حين ذهب إلى المدينة لم يكن يملك مالا يشتري به زمم القوم بل لم يكن يملك وعودا في هذه الدنيا ولذلك لما بايعوا بايعوا على الجنة وإنما كان يملك فحسب حين مضى إلى المدينة القرآن وبالقرآن فتح قلوب الناس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 في زمن الهموم والمشاغل والمشاكل في زمن الماديات والحسيات والسهوات أفرح بالقرآن أفرح بالقرآن